انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكاء ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فترجو عند الله الرزق واعبدوه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 ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿30﴾ ﴿31﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ان الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه ترجعون وما انتم بِيَمِينِهِ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يُسْفِرُ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيم